إن الله <سؤال> فائق الحب <سؤال> والنوى يغطر الحياة بَالِكُمُ <تصفيق> الرَّبِ ذلِكَ تَنْقُدِيرُ الْعَذِيدِ الْعَلِيم وَهُوَ قد فصلنا الآيات لقوم قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي bằng ta ki mi na meu وجنات من أحناب والزيتون والرمانه اشتبها وغير متشابه في ذلكم لآيات القوم يؤمنون وجعلوا لله تذيع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء